بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا كَبُرَ مَقْتَ تَنزِعُ مَا أَنْتَ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ تعلمون نُنَزِّلُ رسول الله إليكم فلما زاغوا وَإِذَا الله بِالْآخِرَةِ والله لا يهدي القوم الفاسقين وَاللَّهُ لَا 119. قال غسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني 117. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو ويدعى إلى الإسلام والله 119. وإن الله تم نوري ولو Hello. <laughs> في جنات عبد ذلك الفوز العظيم وغصوى وَأُخْرَى تُحِبُّونَ هَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَيْرٌ وَبَشِّرِ فأن نقضي فهم من بني إسرائيل وكفرت قرية فأيذنا الظالمين.